يقول هذا السائل ما أسباب ظاهرة ضعف الإيمان ظاهرة ضعف الإيمان أعظم سبب لها كثرة الفتن في هذا الزمان وكثرة الصوارف والصواد التي انفتحت على الناس في هذا الزمان مما لم يكن لها وجود في زمن سابق وأصبحت الأمور التي تفتن الإنسان في في دينه وفي إيمانه وفي عقيدته وفي عبادته كثيرة جدا ووجد في زماننا هذا نوع من الخلوة المحرمة التي لم يكن لها وجود في زمن سابق ما هي هذه الخلوة؟ يغلق الإنسان على نفسه الباب ويجلس أمام القنوات أو أمام المواقع في الانترنت وينظر إلى والعياذ بالله الشرور شرور العالم كله وانحطاط العالم وفساده والعري والفساد والعهر والفجور يغلق الباب وينظر إلى هذه الأشياء وكلما أدمنا النظر إلى هذه الأشياء فسد قلبه. فسد قلبه وارتسمت في القلب الشهوات والتصقت به وأصبحت هي التي تحرك الإنسان هي التي تحرك الإنسان وكما هو معلوم أن البدن في تحركاته فرع عن مرادات القلب كما قال عليه الصلاه والسلام ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب والقلب الفساد الذي يدخل عليه بحسب الواردات التي ترد على القلب والذي يرد على القلب إما من طريق النظر أو من طريق السمع اما من طريق النظر أو من طريق السمع وطريق أخرى وهي ما يلقيه الشيطان من وساوس ودفع للشهوات وتحريك لها في قلب الإنسان ولهذا جاء في الحديث اللهم انا نعوذ بك من بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه شر النفس ما يكون في القلب من بواعث فساد سببها النظر الحرام والسمع الحرام أو ما يكون في القلب من فساد بسبب إغواء الشيطان بسبب إغواء الشيطان للعبد والواجب في مثل هذا المقام سد هذه المنافذ الخبيثة لا أن يبقى الإنسان أمام هذه الأمور ثم تقتله وتقتل إيمانه تدريجيا وتوقعه في حبائل الشهوات والشبهات بل يغلق هذه المنافذ ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده من هذه السرور ونتجنبه هذه المنافذ منافذ الفساد ويجاهد نفسه على الخير وملازمة أهله والمحافظة عليه فيصبر ويصابر ويرابط ليكون من المفلحين يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يقول ما نوع الإيمان المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم المنفي نعم. ما نوع ما نوع الإيمان المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الواجب الإيمان المنفي الواجب وذكرت لكم قاعدة أهل العلم في هذا الباب لا ينفى الإيمان إلا في فعل محرم أو ترك واجب فقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي لا يؤمن الإيمان الواجب لأن الله أوجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك والمطلوب في هذا المقام حب القلب لننتبه المطلوب هنا هو حب القلب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ليس المطلوب أو الواجب هنا أن تقاسمه مثلا مالك أو تقاسمه حظك من الدنيا المطلوب هو الحب حب القلب أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير فإذا كان الإنسان لا يحب لاخوانه ما يحب لنفسه من الخير أو يبغض لهم يبغض لهم ما يحبه لنفسه من الخير مثل لو أن شخصا مثلا صحيح البدن ولا يحب صحة البدن لأحد من إخوانه يحب لإخوانه المرض هل هذا نقص في إيمانه المستحب ولا الواجب هل هذا نقص في إيمانه المستحب أو الواجب يعني شخص أعطاه الله صحة ولا يحب هذه الصحة الأخوان يحب لهم المرض هذا نقص مستحب ولا نقص واجب شخص أعطاه الله عز وجل عباده إيمان وذكر وطاعة مثلا ولا يحب هذا الأخوانه ما يحب أن يكون لهم عباده لهم صلاته لهم لا يحب ذلك هذا نقص في الإيمان واجب ليس نقصا في الإيمان المستحب نعم. القاعدة في الباب أن الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم نعم. أحسن الله ليكم. قولوا في قوله كذلك ليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جوعان وكما قال صلى الله عليه وسلم نفسه إذا كان المسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال والخير والطعام ما هو زائد عن حاجته شبعان وعنده طعام ويعلم أن, أن جاره يتلوج عن فهل تركه لاطعام جاره في مثل هذه الحال دليل على نقص إيمان مستحب أو إيمان واجب لأن في مثل هذه الحال يجب عليه إذا كان يعلم أن جاره بهذه الصفة جائعا يتلوم من الجو عنده طعام يجب عليه أن, أن يعطيه نعم أحسن الله ليكم يقول ما العلاقة بين عدم تكفير تارك الصلاة والإرجاء ترك الصلاة كفر ترك الصلاة كفر بالله عز وجل والدلائل على كفر تارك الصلاة كثيرة بل حكاه بعضه للعلم اجماعا وابن القيم رحمه الله له بسط وسياق وافي للأدلة في هذا في كتابه الصلاة رحمه الله تعالى فتركوا الصلاة كفر ناقل من الملة قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقد مر معنا تقسيم الأمور الداخلة في مسمى الإيمان إلى أقسام ثلاثة والصلاة من القسم الأول التي بتركها يخرج من الإيمان بالكلية نعم أحسن الله ليكم يقول السائل هل هناك فرق بين نفي الإيمان الواجب ونفي كمال الإيمان الواجب هو نفسه أحسن الله ليكم يقول مر معنا بالأمس أو قال غير واحد من أهل السنة بأن المعدوم لا يدخل تحت القدرة فما معنى هذه المقالة وما صحتها الذي يدخل تحت القدرة مثل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الموجودات والمعدومات والذي ذكرها العلم ليس ما أشار إليه السال وإنما هو الممتنع الممتنع أما الواجب وأما الموجود والمعدوم السائل ماذا قال؟, قال احسن الله عليكم قال غير واحد من اهل السنة بان المعدوم لا يدخل تحت القدرة المعدوم ف... الذي لا يدخل تحت القدرة الممتنع اما الواجب يدخل تحت القدرة مثل ما مر معنا والله عز وجل قال ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير فالواجب فالموجود والمعدوم كلها داخله تحت القدرة والله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان من العدم أوجده من العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والممتنع هو الذي يقال فيه هذا الكلام ليس الموجود ولا المعدوم نعم الله ليكم يقول متى يكون نفي الإيمان المستحب في ترك مستحب نفي الإيمان المستحب في ترك مستحب من ترك مستحبا من المستحبات يكون بذلك يكون بذلك انتفى عنه كمال الايمان المستحب كمال الايمان المستحب فلا يدخل في درجة الإيمان العالية التي هي السابقين بالخيرات او المقربين إذا, إذا كان تاركا للنوافل والمستحبات وقد عرفنا فيما سبق أن المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو من أضاف إلى ذلك فعل الرغائب والمستحبات نعم أحسن الله ليكم يقول ينسى شيخنا جزاكم الله خيرا نسأل ممن ينسب إلى طلب العلم فضلا عن العوام بإطلاق كلمة الفاسق على أخيه المؤمن فما توجيهكم حفظكم الله مثل هذه يعني الأحكام لا ينبغي الإنسان أن يتسرع في إطلاقها وأيضا لا ينبغي أن يطلقها بناء على انفعالات النفس يعني وقت الغضب لأن كثيرا من الإطلاقات تكون في حال الغضب وكثير من الكلمات يطلقها الإنسان في حال غضبه ثم إذا سكن الغضب ندم على اطلاقها ولهذا في المخاصمات والملاسنات والمشادات التي تكون بين الناس كثيرا ما تطلق مثل هذه الكلمات فحال انفعاله وغضبه يقول له يا فاجر يا فاسق يا إلى اخره يطلق عليه وربما لعنه أو ستمه وربما أيضا أ أ أ أ الحق معه باللعن أهله وقبيلة وقرابته وجيرانه وكل. يعني في هذه تحصل من بعض الناس في حال الغضب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب وقال إذا غضب أحدكم فليسكت لأن الكلام وقت الغضب غير منضبط غير منضبط فعلى كل حال مثل هذه النطاقات لا ينبغي أن تكون إلا بعلم وأنات وروية ومعرفة للأدلة ومعرفة بحال من أطلقت عليه وإلا فإن السكوت يسع الإنسان ومن صمت نجا نعم الله ليكم يقول كيف أنصح طالب العلم بمعنى أن الإنسان في مثل هذه الأمور إما أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم أما أن يتكلم بلا علم ولا حلم هذا الذي يورد صاحبه الموارد نعم. أحسن الله إليكم يقول كيف أنصح طالب العلم الذي ترك طلب العلم ووقع في بعض المعاصي والآن يقول أنا ضعيف الإيمان فاقد للهمة فهل يجوز مثل هذا الكلام ينصح, ينصح ويدعى له لأن الفتن كما أسلفت تعصف بطالب العلم وغيره، وطالب العلم إذا فتح لهذه المنافذ هو مثل غيره هو مثل غيره تؤثر فيه مثل ما تؤثر في غيره وتجره إلى الشبهات وإلى الشهوات مثل غيره وقد تتحول حالة من لذة إيمان إلى فجور وعصيان والعياذ بالله فعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحمد الله على ما من عليه من تذوق للعلم ومعرفة بقدره ومكانته ويحرص أن يكون كما قال القائل قد هيؤوك لامر لو فطنت له فرب بنفسك أن ترعى مع الهمل بعد أن كرمه الله بمجالس العلم ووقار العلم وأدب الدين كيف يرضى لنفسه أن يذهب ليرعى مع الهمل كيف يرضى لنفسه وقد ناقى مجالس العلم حلاوتها ثم يذهب لينظر الفاسقات والفاسقين والفاجرات والفاجرين ويشاهدهم بنظره ويسمع كلامهم باذنه هذه مصيبه المصائب أحسن الله ليكم يقول ما حد المعصية التي يقال بها على المؤمن أنه فاسق وهل كل معصية صغيرة أو كبيرة يطلق على صاحبها ومرتكبها بأنه فاسق الفسق هو الخروج عن الطاعة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب وإذا ذكر الفسق مقرونا بالكفر مثل ما مر لأن الكفر أيضا خروج عن الطاعة فهو فسق والكافر فاسق لكن إذا ذكر الكفر والفسوق والعصيان مثل ما في الايه وكرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان هذه ثلاث مراتب الان فالكفر هو ما ينقل من المله والفسوق هو المعاصي الكبائر التي توجب العقوبه توجب العقوبه والعصيان ما دون ذلك العصيان ما دون ذلك والله عز وجل يقول الصلوات يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبار مكفرات لما بينهن يعني من معاصي دون الكبائر من معاصي دون الكبار وقال إن تجتنبوا كبائر قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم السيئات هنا التي دون الكبائر نعم أحسن الله ليكم يقول هناك من يفسر أعمال الجوارح بأنها النطق باللسان فيقولون أن إيمان قول واعتقاد وعمل ثم تفسر الأعمال بأنها النطق باللسان فهل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح ليس صحيحا بل أعمال الجوارح هي أيضا من أركان الدين. فالدين يقوم على هذه الأركان يقوم على قول على الاعتقاد الذي في القلب والقول الذي في اللسان والأعمال التي في الجوارح. نعم. أحسن الله ليكم يقول هل الشهادة لشخص بأنه ولي من أولياء الله كشهادة له بالإيمان الكامل هل يصح ذلك؟ نعم الشهادة له بأنه ولي مثل الشهادة لو ب... ب... بالايمان الكامل واولياء الله على درجتين اولياء الله على درجتين كما هو, كما هو واضح في حديث الولي من عادى وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاولياء الله على درجتين الدرجه الأولى درجة المقتصدين وهم الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم والدرجة الثانية وهي الأعلى درجة السابقين بالخيرات ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث فالشهادة لإنسان ما بالولايه هذه تزكية والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن إن لزم الأمر يقول نحسبه من أولياء الله نرجو أنه من أولياء الله هو من أولياء الله إن شاء الله لكن لا يجزم لا يجزم بذلك جزما ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا شأننا كله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 اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ونسأل الله الكريم أن يرزقنا جميعا العفو والمعافاة وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وأن يحفظنا بالإسلام راقدين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نسأل الله عز وجل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان أن يكون لهم ناصرا ومعينا وأن يحفظهم بحفظه إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وأن يحقن دماءهم وأن يحفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وأن يرد كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو إيماننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره